بسم الله رب العالمين مشغول الله إله الله الصالحين شهدنا محمد رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله واصحابه من تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن الليل والنهار يعملان يعملان فيه فاجتهد أن تعمل فيهما واللحظة تفعل الكثير في حياة العرب فالإنسان يوزن يوم القيامه بحسناته وسيئاته حسنه واحده في لحظه في نفس من الانفاس قد تؤثر في نجاتك وينفعك الله عز وجل بها ويتوقف عليها كثير من المصالح وفي المقابل كذلك وانت تعلم ماذا لو لو افطرت قبل غروب الشمس بلحظه ضاع منك اليوم وضاع منك الجهد ولو ادركت وقوف عرفه في اخر لحظه قبيل فجر يوم العيد ادركت الحج كله ومن ثم لحظه واحده تختلف كثيرا باقي لحظة من العمر وفق العبد أن يقول لا إله إلا الله دخل الجنة تأخر ولم يدري أنها لحظة بقيت ولم يقولها الأمر يختلف ينبغي أن يعلم العبد أن اللحظة الواحدة قد تفرق معه كثيرا فكيف بلحظات أو بساعة أو, بساعات أو بيوم او بموسم صيف مثلا كهذا الامر اخطر من هذا واشد ان قوما يحبثون عن دخول الجنه قرونا واعصارا وازمنه وهم اهل الأعراض لان حسناتهم تساوت مع السيئات لو كانت لهم حسنه اضافيه لنجوا ولدخلوا الجنه ابتداء وربما لو كانت لهم سيئة إضافية لهلكوا ودخلوا النار ولما لم تكن هذه الحسنة ولا تلك السيئة حبسوا وكانوا صنفا يعني مختلفا مغايرا لو أنهم قيل لهم في هذا المحبث وذكروا بأوقات فاتت وأعمار فاتت وفرص ضاعت لنديوا اشد الندم أنت الآن في دار العمل ومر معنا اسبوع وكنا نرجو أن نحقق فيه في شأن القرآن خصوصا لأنه أصل الخير وأصل البركة وحاول له ندندن وأهم عوامل الثبات وأهم ما يتفور من البدايات كنا نؤمل أن لا يبقى أخ من أخواننا إلا وهو مرتبط والحمد لله ودخل في الترث كما يقولون إذا دخل في هذا الترث مع مرور الأيام وانتهاء الصيف لا بد أن يحصل يعني عشرة أجزاء على الأقل وربما كان ذاهمة فزاد الأمر عنها فإذا وجدت غيرك بحرس قد حرص واهتم ووجد لنفسه فلا تكن متخلفا عن إخوانك ولا. الحمد لله في هذا الصور يعني أكثر من ثلاثة أربعة الأخوة مطلوب باقي يعني نصفه وإن لم تكن كثيرة لكن بالنسبة لصاحبها هي كثيرة هي كل شيء ماذا يعني ينفع إذا كان كل الناس الحمد لله انضبضوا في الحب ما عدا أنت ما الذي نفع لم يدفع شيء ما دمت أنت لم تنضبض فكل مريئ بما كسب رهين فلا ترضى بالدون واحذر ان تكون يعني مضيعا لشأنك مع كتاب الله عز وجل فان اهل الثبات هم اهل القرآن وربما يأتي الوقت الذي تفقد فيه كثيرا من احوالك فاذا لم تفقد القرآن فانت على خير واذا فقدت القرآن فقد فقدت وضعت ما بقي الا ان تجلس بجانب الرصيف وتنشد أضعوني وأي فتن أضعوا والحقيقة أنك أضعت نفسك فمن بقي من إخواننا وهم قليل يتابع إن شاء الله فيما يأتي من الأيام ويحرص على أن يكون عرف جدوله ونظامه وأنه يأتي مبكرا ويحرص أن يكون أول من يسمع ويأخذ كل يوم ربعا جديدا يبادر أنفاته ما يدري ربما يعني يموت منا من يموت في هذه الدورة أو في هذا الصيف أو في هذه الأيام جميل بك أن تموت وأنت على طاع وأنت على الطريق بنية حسنة إذا قبضك ملك الموت قلت لربك والله قد كان في نياتي أن أتم حفظ القرآن هذا الصيف أو هذه السنة إنفعك الله بهذا أما يعني إذا كنت فارغا فهذا لا يليق أصحاب الهمة وإذا كنا نبذل من أعمالنا يعني بضعة عشر عاما من أجل قطعة ورق مكتوب فيها حاصل على كذا وربما أخذها ولم ينتفع بها كثيرا فيعني الآن تبذل مهجتك من أجل أن تكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هذا شرف أي شرف فإن الله تعالى لم يوح إلى نبيه فورث له إن أهل الطب هم أهل الله وخصطه ولا أهل الهندسة أهل الله وخصطه ولا أهل التربية ولا الزراعة ولا الأسنان ولا الصيدلة ولا لكن الوحيد ثبت أن أهل القرآن هم أهل الله وخصطه إذا حذت القرآن فقد حذت كل شيء. صلى الله عليه وسلم يجعلنا إياكم من أهل القرآن أرجع أن نحتاج بعد هذا في طريقنا إلى التنبيه لماذا ننبه؟ بقي بعض إخواننا يعني في مقصير وإذا لم يكن مقصر كان من العبث أن نتكلم فيها لماذا نتكلم والناس كلهم ما شاء الله إن شاء الله لا تحوجون إلى مثل هذا اللي... ثم ذكر من أدل تحريم الغيبة واتفق أن نر هذا معنا في درس التفسير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 يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إث ولا تجثثوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يعني إن كرهتم أكل لحم الإنسان الميت طبعا فاكرهوه شرعا فإن عقوبته أشد قال ابن عباس انما ضرب الله هذا المثل للغيبه لان اكل لحم الميت حرام مستقذر وكذا الغيبه حرام في الدين وقبيح في النفوس وقال قتاده كما يمتنع احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا كذلك يجب ان يمتنع عن غيبته حيا سبحان الله هذه بتك لماذا نفرق بينهما؟ مثلًا فهل يجوز أحد أن يقول الآن أنا اكل لحم آدمين بل لحم آدمين يكون أخي بل لحم أخي بعد موته الجواب لا يفعل هذا أحد فلماذا نتردد في أكل لحمه؟ عن طريق انتهاك العرض بالغيبة والنميمة والقدح والزم والسخرية وسوء الظل والغمض واللمز والهمز ونحو ذلك مما لا يكاد يسلو منه أحد منا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم نسأل بعد هذا يسأل السائل يقول لا أجد حلاوة الإيمان ولا أستشعر حلاوة القرآن واشعر بالغفله واشعر بضعف الديانه وبالفتور ويذكر كل الامراض طيب هو هذا السبب ما رايكم لو حاولنا ان نضبط هذه المساله عمليه ولو اسبوع ولو يوما ناخذ اليوم واجب ان نغتاب احد الاول الحمد لله احنا لسه في اول النهار جرب كلما همل توقف واسكت واستغفر واجعل الوقت الذي كان يمكن أن تنفقه في الغيبة اجعله في ذكر الله عز وجل وإن عشنا والتقينا الفجر يمكن أن ينظر أحدنا في قلبه وفي ديانته والله سوف يجد تغيرا كثيرا قال وستعمل أكل اللحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية يعني عاد العرب استعمال هذا في هذا استعمال أكل اللحم ما كان الغيب قال الشاعر فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا لا شك أن الشاعر لا يقصد فإن أكلوا لحمي يعني طبخوني مع وإنما قصد فإن أكلوا لحمي لأنهم لو أكلوا كيف يوفر لحومهم إنما يقصد الكناية فإن أكلوا لحمي يعني كني عن الغيبة وفرت لحومهم يعني إن اغتابوني لم أغتابهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدة يعني ذكر من مكارم أخلاقي أنه لا يرد السيئة بمثلها وما تعريف الغيبة قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم حد الغيبة المحرمة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول يعني ما أكذب عليه هو فعلا كذلك قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهت. يعني من قال لك إنه ليس كذلك ليه يكون كذلك لكن هذه هي الغيب أتريد أن تذكره بما ليس فيه هذا أعظم هذا باب آخر هذا الظلم والبهتان لكن لو أنك صدقت فلم تظلمه وإنما ذكرت ما انت صادق أنه فيه هذه هي الغيره لأنك ذكرته بما يكره فقس هذا على نفسك لو أنك ذكرت بما فيك إن كنت قصيرا مثلا أو يعني أعرج أو يعني سيء الخلق أو ضعيف الملكة أو نحو ذلك مما يزعم أتحب أن يذكر ذلك منك في غيبتك لا والله تقرأ هذا وعن المطلب ابن عبد الله مرسلا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الغيبة قال أن تذكر من المر ما يكره أن يسمع والحديث أن كان مرسلا لكن يشهد له الذي قبله فإنه في نفس المعنى أن تذكر من المر ما يكره أن يسمع لكن لو ذكرت منه ما يحب أن يسمع هذا جميل لا أنت تستحي من ذلك ولا هو يكره ذلك يعني رجل دخل عليك فجأة مجلسا وجدك تقول فلان والله دين صاحب عبادة ما شاء الله أخلق يتعليا وأدب جم في غياب إذا رأى منك هذا يفرح وأنت تواصل الحديث كانت تقول انظر أنظر ماذا أقول في غيبتك الحمد لله سليمه لكن لو دخل وأنت تقول الأخرى ولعل هذه الأكثر من أحوالنا ربما بهت وسكت وغيرت الموضوع وكان يعني صورتك يعني أمام الناس فكيف أمام الله سبحانه وتعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له لا يأكل حتى يطعم يعني لازم حد يأكله كثلا ولا يرحل حتى يرحل له يعني لازم واحد يعني يجهز له راحلته لا يستطيع أن يجهزها وحده نحن نقول هذا كثيرا ونعده يعني فلان لا يعرف يفعل شيئا لا بد أن أحدا يعني يفعل له كذا أو كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتمون فقالوا يا رسول الله حدثنا بما فيه يعني ما كذبنا عليه قال حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه يعني حسبك من الغيبة إذا ذكرت أخوات بما فيه يعني بما يكره ومن ثم قال الراغب والراغب له كتاب مفردات القرآن عنده في هذا الباب يشرح فيه ما ورد في القرآن من مفردات وعادة ما ينقل عنه أهل العلم في هذا الباب الغيبة الغيبة هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محوج إلى ذكر ذلك قصده من غير محوج يعني استثناء الحالات الست التي ذكرناها بالأمن والتي جمعها القائل في قوله: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري ومجاهر فذقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره يعني هذه الأسباب يباح فيها ذكر الغير بما يكره لأن له مصلحة شرعية فلا يدخل في حد الغيبة من غير محوج إلى ذكر ذلك يعني إن كان يحتاج شرعا إلى ذكر ذلك لم يكن ذلك غيبة في الحقيقة وفي الشرع وإن كان ظاهره كذلك وقال ابن الأسير في النهاية الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه لم تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه يعني وانت خارج الآن أول ما تغتاب ماذا تفعل تقول فلان طول الدرس نايم وانت شايف خمسة ستة نايمين ما. أول ما تخرج يعني في الأول اليوم يمكن بعد الدرس بعد درس الغيبة طولي يا فلان يعني مش تفهم قول اليوم لو أمامه ليس طغي، عندما هذا إذاء، لكن من خلفي تقول فلان على واحد تاني ليس معك هذا من الغيب، فتبدأها وترص في الامتحان احذر هذا. أظن أنه من صحيح لا. وقال النووي في الأزكار تبعا للغزالي، والغزالي هو فارس هذا الميدان في الحقيقة ذكره. بابا طويلا في أفات اللسان وذكر منها بابا في الغيبة وعنه ينقل كثير من أهل العلم لأنه أصاب في هذا الباب وأجاد قال الغيبة ذكر المرء بما يكرهه سواء كان ذلك في بدن الشخص يعني سمين وطويل وقصير ونحو ذلك أو دينه يعني دينه فيه كذا وكذا يكذب يفسق يفعل أو دنياه يعني فقير أو قبيح أو دميم أو نفسه يعني بعض أوصافه أو خلقه أوصاف الخلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه حتى ثوب لونه ثوبه لونه كذا أو كذا على سبيل القدح أو ثوبه قصير أو ثوبه يعني أو حركته أو طلاقته أو عبوثته أو غير ذلك ليس هذا على سبيل الحفظ وإنما كل ما يتصور أو غير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته باللف أو بالإشارة والرمل يعني حتى لو لم تتكلم بالإشارة والرمل قد تشير إشارة تدل هذه الإشارة ويفهم منها على شيء فيه ذكره بما يقرأ أو بالرمز ترمز لذلك كأن تقول يعني قولا من الأقوال التي قد يكون ظاهرها في غير الموضوع لكن يفهم منها الموضوع أو يفهم منها الغيمة قل لك مثلا تعرف فلان دل من فلان هذا قل لك فلان كذا وكذا أقول لك إن البقرة تشابهها علينا مثلا وأنت تشتيم ويانس لا هذا رمز تقول لا أنا بقرأ القرآن والأيّة في سورة البقرة أي ولكن إعلاقت الآية بال هذا نوع من الإساءة وسوء الأدب والزل وأما حكم الغيبة والتحذير منها قال الإمام القرطبي رحمه الله لا خلاف أن الغيبة من الكبائر وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل قالوا لا خلاف يعني إما أن يقصد لا خلاف في المذهب أو يقصد لا ينبغي أن يكون خلاف وإلا فقد ذكر بعض الشافعية أن الغيبة من الصغائر وإن كانت في حق أهل العلم فهي من الكبائر لكن الصحيح أن الغيبة مطلقا من الكبائر وتعرف الكبيرة إذا كان فيها زم شديد أو وعيد أكيد هذه الكبائر والصغيرة لا يقال فيها يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكريتموه هذا ليس من شأن الصغير ولهذا الصحيح أنها من الكبائر وقال فقيه الشافعي بن حزر رحمه الله كل منهما أي الغيبة والنمية حرام بالإجماع وهذه حكاية إجماع ولهذا يتأكد أنها من الكبائر قال وإنما الخلاف في الغيمة هل هي كبيرة أو صغيرة يعني مع الإجماع على حرمتها يشير إلى ما في مذهبه من هذا الخلاف ونقل الإجماع على أنها كبيرة إذا نقل الإجماع على أنها كبيرة فينبغي اعتبار ذلك وقال آخرون محله إن كانت بطلبة العلم وحملة القرآن وإلا كانت صغيرة انظر شرف أهل العلم وحرمة أهل العلم حتى عند من يقول بأن الكبير من الصغائر إلا في شأن هؤلاء لأن العلم حرمة وللقرآن حرمة وعن جابر رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح هذه الريح الذين يغتابون المؤمنين الله ريح الغيبة وذكر بعض أهل العلم لطيفة أشار إليها المصنف يعني لماذا ظهرت ريح الغيبة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم تظهر في زماننا كانوا يشمون رائحة الغيب ونحن يعني لا نعرف لها شأنه قالوا السبب أنها كانت قليلة جدا في زماننا فكانت تظهر وأما زماننا فقد زكمت أنوفنا بها حتى أصبحنا لا نحب تماما كما دخلت عند فتخاني ولا دباغ جنود ولا نحو ذلك فعفت وقلت ما هذا ثم تنظر فيه فترى رجل يستغل ما هذا وإين الموضوع فيه لأنه ملئت أنفه بهذه الرائعة فأصبح يعتادها ولا يستشكلها لكن أنت لأنك بعيد تستعدد تقول كيف يعيش هذا وهو عيش مبسوط يمكن أكثر منك خلاص زكمت أنفه بهذه الرديح فأصبح يعني لا يتأفف منها فنحن زكمت وفوق أنوفنا بالغيبة حتى أصبحنا لا نشم لها ريحا وهذا الحديث حسن من الشيخ الألباني رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا قال بعض الرواه تعني أنها قصيرة يعني فقط اشارت بيدها هذه الإشارة ما قالت يعني عملت كذا نزلت بيدها بعض الشيء تعني قصير قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته وعن أبي بردة الأسلمي والبراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه ولم يدخل قلبه لا تغتابوا المسلمين لا تغتابوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته وعن ابي بكر رضي الله عنه قال بينما انا اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اخذ بيدي ورجل على يساره فاذا نحن بقبرين امامنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وبلا يعني بلى إنه كبير فأيكم يأتيني بجريدة إنهما لا يعذبان هذا لا يعرفه إلا النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إليه أن هذين الرجلين يعذبان في قبورهما وما يحدث في القبر أم غيبي حتى أنك لو فتحت القبر لم ترى شيئا لكن هذا شيء لا يراه الناس لأنه أمر غيب عنه ومن حكمة الله أنه غيب لأن أحدا لو راه لما استمتع بحياته ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع يعني صوت عذاب القبر كل شيء إلا المكلف إلا الإنسان يسمعه الحيوانات والدواب فمن رحمة الله عز وجل أن أقفى ذلك عنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره الوحي كما ها هنا يعزبان وما يعزبان في كبير يعني امر كان من اليسير الاحتراز منهم ومن سمى فليس بكبير ثم عاد فقال بلى إنه كبير يعني هو في ميزان الله كبير فأي قبي بجريده بجريدة فاستبقنا فسبقته فأتيته بجريدة فكسرها نقصين فألقى على ذا القرب القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة قال إنه يهون عليهما ما كان رطبتين وما يعذبان إلا في الغيبة والبول وهذا الشعب وهذا يشهد له الحديث المشهور أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الثاني فكان لا يستنزه من بوله قال العلماء الحكمة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ورد في بعض الروايات الأخرى لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبثا يعني هذه شفاعة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم ليست مفتوحة إلى يوم القيامة وإنما بقدر جفاف هذين العودين أو هاتين الجريدتين شفع النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الرجلين أن يخفف عنهما العذاب ماذا متى رطبتين وإذا عرف هذا فإنه ليس من المشروع فضلا عن أن يكون مسنونا ما يفعله الناس الآن من ملء المقادر بالزرع والجريد ووضع الجريد ونحوه على القبور والتوسع في هذا وضع باقات الزهور ونحو ذلك أما الزهور ونحوها فنوع من التشبه بالكافرين وهذا لا يشرع وأما وضع الجريدة ونحوها أخذا من هذا الحديث أن الميت ينتفع فهذا غير صحيح لأن هذا كان من النبي صلى الله عليه بما أوحى الله إليه ولم يكن مطلقا وإنما قال لعلوا أن يخصف عنهما ما لم ييبث ولم يفعل هذا إلا مع خصوص هزين الرجلي ولهذا الصحابة لم يكن يضعون الاستضار ولا غير الاستضار ولا النخيل ولا غيره، فمثل هذا من البدع وأخذه من هذا الحديث غير الصحيح لأن هذا خاف بهذين الرجلين وبالنبي صلى الله عليه وسلم من قال لك إذا زرعت شيئا أنك من أهل الشفاعة من الذي أعطاك هذه الميذة أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه صاحب الوحي بأبيه وأمه وتشاهدوا من الحديث ما يأتي في الجواية بعدها أيضا قال وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا أما أحدهما فكان يغتاب الناس وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول أما أحدهما فكان يغتاب الناس فعذب في قبره بالغيبة والذين بغي أن تنزل هذا على نفسك وتقول لو أنني اغتابت الناس فايوجب أن يعذبني الله عز وجل في قبري وهذا من أشد ما يكون من الوعيد. وأما الثاني فكان لا يتحترز من البول، يعني لا يتطهر من البول، لا يتنزه من البول، وليس معنى هذا أن عن يكون عنده السواس، كما عند بعض الناس يبالغ، ويعني حتى أنه لا يكاد يدخل الحمام إلا في بيته. لأنه تصور إن أي حمام غير طاهر وإذا دخل في بيته قبل أن يدخل يسكب يعني دلو أو دلوين وربما عشرين دلو من الماء حتى يطهر المكان هذه كلها من الوساوس وهذا من تلاعب السيف هذا طرف يقابله من يتهاون ولا يحسن التطهير ولا التنزه من البول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قال وصح عن قتادة رضي الله عنه قال ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثمان ثلث من الغيبة وسلث من البول وسلث من النميمة سيئة الفرق بين الغيبة والنميمة تقدم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره لكن النميمة أشد من الغيبة أن النميمة الإقاع بين الناس الكلام الذي يوقع بين الناس هذا أشد فانه قد يترتب عليها حروب وفتن القاله بين الناس وبينهما اشتراك فإن الذي يتعود الغيبة يصل إلى النميم وربما ذكر الغيبة على وجه من الوجوه يترتب عليه الصور من صور النميم فعن أنس رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضه. يخمشون وجوههم الصدور، جعل الله لهم أظفارا من نحاس، ثم يخمش وجه نفسه وصدر نفسه، فكأنه يعاقب نفسه، وهذا فيه من المهانة المعنوية. إضافة إلى المهانة الحسية ما يظهر ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قيل هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس يعني أهل الغيبة ويقعون في أعراضهم فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخلل تخلل يعني يخلل ما بين أسنانه. يقال هذا لمن أكل لحما. فقال ومما أتخلل وما أكلت لحما. قال إنك أكلت لحم أخيك. إنك أكلت لحم أخيك. وقفر ذا. وإن كان في الحديث شيء لكن المعنى ثابت وظاهر من النص الآية. أكلت لحم أخي وقوله تخلل هذا على سبيل الاستهزاء به والسخرية منه والتأديب والتعنيف والترهيب فإنه إذا سمع هذا تحرج وعلم أنه قد أساء وعن عمر بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم رجل مسلم. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه لأن يأكل الرجل من هذا يعني من بغل من لحم بغل ميت ولحم البقر والغنم إذا كان ميتا فإنه غير مستساغ ولا يجوز ومحرّ. فكيف بلحم بغل ميت؟ هذا ذلك على أن السلف فهموا نصوف النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا بها يعملون ويحذرون غيرهم على نحو ما حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيبة والغيبة ضيافة الفساق كما قال بعض السلف ضيافة الفساق يعني الفاسق يقدم له الغيبة ويلوب في أعراض الله كذلك مفهوم هذا أن المؤمن لا يقبل هذا لا أن يكون ضيفا ولا أن يكون صاحب البيت وفي الحالتين ينأ بنفسه عن هذا وعن إبراهيم بن أدهم أنه أضاف ناسا فلما قعدوا على الطعام جعلوا يتناولون رجلا فقال إبراهيم إن الذين كانوا قبلنا يعني من السلف الأول كانوا يأكلون الخبز قبل اللحم وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز هذا يعني من استعمال الكناية في الإنكار على ضيوفهم بعض الناس يقول كيف أنكر على الضيوف هذا ليس من كرم الضيافة ليس من كرم الضيافة أن تنكر عليهم إذا حافظوا على دينك ووفروا لك دينك إذا ترتب على ضيافتك لهم أن يفسدوا دينك فلا كرامة ويجب الإنكار وعلى الجسرين رحمه الله تعالى ذكر الغيبة فقال ألم تر إلى جيفة خضراء منتنة جيفة منتنة يعني هذا نهاية ما يكون من القبح والتنفير إلا أنه قال خضراء. وهذا يدل على أن الغيبة تشتهر وخضراء هنا يعني تشتهر ولها شهوة ولها رغبة والناس لهم فيها رغبة مع أن في حقيقة الأمر مُنتنث وهكذا نحن إذا جلسنا نشتهر الغيبة لأن لها يعني موقعا في النفس وثأتي ذكر أسبابها الكثيرة ولأي سبب من هذه الأسباب تجد نفسك تحب أن تخوض في عرض أخيك يحتاج هذا إلى مجاهدة وعن محمد بن عبيد الطنافسي قال كنا عند سفيان الثوري فاتاه رجل فقال يا أبا عبد الله أرأيت هذا الحديث الذي جاء إن الله لا يبغض أهل البيت اللحميين الذين يكسرون أكل اللحم يعني معنى اللحميين الذين يكسرون أكل اللحم قال سفيان لا هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس يعني إشارة إلى الغيبة. وسمع علي بن الحسين رجلا يغتاب آخر فقال إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس إدام كلاب الناس وكلاب الناس هذا يعني أقبح ما يكون فإن الكلب يرمز له بالخسة والدناء فإذا قيل فلان كلب أو من كلاب الناس فهذا إشارة إلى يعني نهاية تحقيره فمتعاطي الغيبة من كلاب الناس نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء فإذا كنت لا لابد أن تنأى بنفسك عن ذلك ولابد أن تذكر هذه النصوص وهذه الآثار في مجالسك وفي منشاك وفي مرجعك حتى تجاهد نفسك وأنت في زمن المجاهدة. أما ما مضى، فالله تعالى يغفره بإحسان ما بقي. وأما إذا لم تحسن فيما بقي، مع إقامة الحج، فهذا له شؤم. نعوذ بالله من ثمرة هذا الشؤم. قال عبد العزيز بن أبان أن السوفين الثوري رحمه الله قال إياك والغيبة، إياك والوقوع في الناس، فيهلك دينك. ليت الذي يهلك مالك فالمال يعوض ولا حتى صحتك ولا أي شيء في بدنك فالبدن إلى هلاك وإلى الزوال لكن أغلى ما عندك يهلك دينك فإذا ذهب دينك لم يبق لك شيء وإنما أنت دين وبدينك تشرف في الدنيا وتعظم في الآخرة وتستقر في الجنة و واذا ذهب دينك ذهب كل شيء تقوى الله خلف من كل شيء وليس من تقوى الله تعالى خلف <تصفيق> وسئل بشر بن الحارث عمن يغتاب الناس يكون عدلا قال لا اذا كان مشهورا بذلك فهو الوضيع الوضيع الدنيء الفاسق الذي ترد شهادته ولا يقبل قوله ولا يحمد ولا يمدح ولا يثنى عليه وهو جدير إن شفع إلا يشفع وإن سأل إلا يعطى وإن نكح إلا يزوج كل هذا إذا وقع في مثل هذا مجرد أن يقول فلان طويل وفلان قصير وفلان فعل كذا وفلان يعني كان منه كذا وفلان يحكيه في خلق أو خلق أو نحو ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله ما أبعدنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال الفضيل رحمه الله تعالى سمعت السفيان يقول لأن أرمي رجلا بسهم أحب إلي من أن أرميه بلساني لأن أرمي رجلا بسهم وهذا ذنب يؤذي المسلم هذا الإيذاء ومع هذا أحب من أن أرميه بلسان لعله لاحظ أنه ربما لو رماه بسهم فقد يعني يسامحه إذا زال أثر السهم أما جراحات اللسان فإنها لا تكاد تزول وقال الحسن والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة في جسده. الأكلة يعني الطاعون الذي يفسد ويهلك البدن. الغيبة أسرع في الدين لو أن رجلا أصيب بالسرطان أو نحوه يعثر الله أياكم وثني جسده وانتهى فالغيبة تفسد الدين كما تفسد هذه الآفات البدن. وأحدنا مستعد لأن يجاهد يقدر ما يستطيع حتى لا تعرض آفة لبدنه هذا باتفاق العقلاء فينبغي كذلك أن يبذل ما يستطيع حتى لا تستلعي الآفات في دينه وهذا اولى لكن نقص هنا والحمد لله رب العالمين